يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتن أولادهن ولا يأتين ببهدان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعطينك في معروف تبايعونه والغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما ضابط الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم